والذي ينسخ قرآنا وقال رسول رب ان قوم اتخذوها من

وَالنُّجُومِ وَالْقَمَرِ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقِ وَالْإِنْسَانِ وَالْأَجَلِ وَالْأَزَلِ قَلَمَ تَرَى رَبَّكَ كَيْفَ مَضَى وَهُوَ كَالرَّءِشِ جَارًا سَكَنَ ثُمَّ جَاءَ الشَّمْسُ عَلَيْهِ لَيْلًا ثُمَّ طَفَحْنَاهُ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُورًا وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

اسْمُهُ اللَّهُ رَبُّنَا إِنَّهُ هُوَ وَاحِدٌ سَمِيَ اللَّهُ بِهِ الرَّحْمَنُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ قَرْيَةٍ بِذِكْرِهَا فَلَا تُؤْمِنَ الْكَافِرِينَ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا مِلْحٌ وَهَٰذَا

وهو الذي خلق من الماء البشر فجعله نسبا وصرا وكان ربكا قديرا ويعبدون بعيدون الله ما لا ينفعهم ولا يؤمنهم وكان الكافر على وَمَا ظهرا وما أرسلنا تبلا أبشر ماهرا قل لا أسألكم عليهم من أجل إلا من شاء أن يلتخل إلى

توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به من رب عباده الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ثم استوى على العش او احاط بالمثل به قبيرا واذا قيل له انزلوا مناجوا

فَسُبْحَانَ الَّذِي جَعَلَ لَنَا مِنَ الدُّرُوبِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَنَا النَّهَارَ وَاللَّيْلَ

فَقَدْ كَذَمُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَهُمْ أَوَلَمْ يَرَوْا لَلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَدْنَا بِهِ عَمِنْهُمْ لِزَوَجِهِ الْكَرِيمِ إِنَّ فِي ذَلَيْكَ لَأَيَتْهُ وَمَا كَانَتْهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

أصروا في ذهبه ضبعا مبين و نزع قال من ملا يحاولن ذهدا سعي يريد أن يخرجوا من أرضهم السفلي فماذا تأمر؟ كانوا أجي و خم و رق في ملاين عليه يتوكل صحن علي

لأننا لتجوى السحادة إلا هم غالبين فأما جاء السحادة قالوا لفرعون أن لنا لأجر إلا نحن غالبين قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين قال لهم سألونا أنكم مركون فألقوا حبا لهم وقالوا لعزة لفرعون إلا نحن الغاربين.

فألقى المنسى عصاره إذا هي البنطة ما يتفقون فربي السحرة تساجدين قالوا آمنا برب العالمين وعب نوسى وهابون قال آمنتم له قبل أن آلمناكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون له قطع عنه إليكم ورجلكم من خلافهم ولو قالوا لا غير ينا إذا ربنا أن

وَتُعْلِمِ النَّبَأِي بَعْلِهِمْ اِذْ قَالَ لِيَبِهِمْ وَقُومِهِمَا اَذْ تَعْضُمُ قَالُ نَعْبُدْ أَسْلَابًا فَنَضَرُ

وفر لأمي إنهم كَانَ من الضالهم ولا تخفر يوما يعفون يوم لا يهو فوماهم ولا منون إلا منة الله بقلب سليم وأصنفت الجنة للمتقين وقرسة الجميم وغامم وقيل لهم بينما تموت

يخصمون الله قلنا لفي ظلام المرين إن سويكم رب العالمين وما أظلنا إلا المجرمون فما لنا من شاكعين ولا صديق حميد فلو أننا لما كرتا فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا يتوى وما كانت فهم مؤمنين وإن ربك لن هو العزيز ورحيم كذبت طوال المرسلين إذ قال

وَبَشِّرِ الرَّسُولَ بِأَنَّهُ قَدْ أُثْقِلَ عَلَى وَمَا

فكذبهم وأهلكناهم إن في ذلك الآية وما كانت لهم منه وإن ربك له العزيز والرحيم كذبت زمود المسرين إذ قال لهم أخوه صالح ألا أن تتكون إني لكم رسول أمنهم فتقوا بار ماطعا وما أسألكم عليه من على على

وزروع ومخل قنعها عظيم وزمعدون من الجبال دیونا هنفارین فاتقوا الله راقیون وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُصْرِفِينَ الَّذِينَ يُبْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ وَلَا قَالُوا إِنَّمَا

ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالتسقاص المستقيم ولا ترخص الناس أشياءهم ولا تعملوا في الأرض المسرين واتقوا الذي خلقهم مجدين لك الأولين قالوا إما إن أنتم من المسحرين وما أنتم إلا بشر وإنهم كنا من الكاذبين فأصدق علينا كسفا من السمايين

من الصادقين قال ربي أعلم بما تعمل أكذهم فأخرهم عداد يوم الضردة إنه كان عداد يوم العظيم إن في ذلك لآيتهم ومتى لأكثرهم منه وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين. على قردك تكون من

Oh, oh, oh, oh,

ایم که نام آن

يربعون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم ترى أنهم في كرن وادي يغيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وأنوا صالحات وذكروا الله كثيروا ويرتصروا من بعد ما قلموا وسيعلم الذين

وادیقم بشنابه ومصد عزر کن تصده جاء

وَأَخْرَجَ لَكُم مِّنْ ذَاتِكُمْ شُرَكَاءَ فَتُبَيِّنَ مِنْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَمْلِكُ مِنْ أَمْرِهِ أَحَدٌ وَمَا هُوَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَعَدُوا بِهِ سَيْطَرَةً

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَدَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَا الطَّيْرِ وَأُوتِيَ مِن مِنْ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

وَأُشِرَ بسليمان وَجُنُودُهُ مِنَ الجِنِّ وَالإِنسِ وَقَيَّلَهُمْ فِي سَبَأٍ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا

أن أشكر جعمتك المثيئة معك علي وعلى والدك وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا وأن أغضاه وأدخلني برحمة المعدات الصالح وتفقد القير فقال ما إلا أرده أم كان من الوالدين لو علم أنه أعداده شكيلا أو لا أو لا يأتي

لَمْ رُحِطَ بِهِ وَجَدَ بَنِي سَمَئٌ مِنْ بَنِي يَعِقِ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً أَمْلِكُهُمْ وَأُذْكِي بِهِ كُلّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عظيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ يَعْكُمُونَ لِلَّهِ وَجَعَلَ لَهُمُ الشَّرْقَ وَالْأَمَالَ وَرَصَدْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ

يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَكاذِبٌ بَلْ وَرُوجُ جَنَّهُمْ مِنْهَا أُخْرِجَ وَهُمْ صَالِحُونَ قَالُوا أَنَا وَمَن مَّعِي يَأْتِينِي بِعِشْيَةٍ قَبْلَ أَن يَأْتُونِي قَالَ عَفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا بِهِ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ

فاتس الله وانه وانه صرح مرض يا قوالي قالت ربني نفسي واسلمت رسوله فما لنا نعبد الله والقران سننا ان قوم داو قوم الله غيرهم ولقان يخصوا قال يا قوم الله

قالوا طيّرنا بك ربما نمّعك قال قائركم عند الله بلا نتوقع مؤتنون وكان في المدينة تسعة رهدين يغسرون في الأرض ولا يصبحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أهم لنقولن بوليبه ما شهدنا بأهلك أهلك وإنا بصادقون ومكروا مكرم ومكرنا مكرم وهنا نحن

بما علموا إن في <تصفيق> ذلك لآية لقوم يعلمون وآتينا الذين آمنوا وكانوا يتلونون ولو أن القرآن قومه أذعن الفاحشة وأهل الجرس أن تؤتون الرجال شهودا من دون الرسال بل أنتم قوم تجهلون وما كان جوابكم إلا أن قالوا أخرج المُؤمنين قبلكم من نعم ولا سَيَّامَ

قد ضمنا ما غدري وان